وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 هي ما ماله في الدنيا والآخرة فعنها أول ما يسأل حين يوضع في قبره فيقال له من ربك ثم يقال له من نبيك يسألهم الله تعالى فيقول لهم يوم القيامه ايضا ماذا اجبتم المرسلين ثم يسال الانسان في قبره عن الاسلام ستسال عن اركان الاسلام وان مساله مهمه من مسائل العقيده التي لأجلها استرقت هذه الأمة فرقا كثيرة نقف عليها في هذه الدقائق هذه المسألة التي لأجلها افترخت الناس لكن الله تعالى سلم أهل السنة والجماعة في هذا الاختلاف فهداهم الله إلى أحسن القول تلك المسألة الخطيرة، ألا وهي علو الله تعالى، علو الله تعالى، اعتقاد مهم وخطير. الآن من الناس من إن تسأله أين الله يقول لك لا أعلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول. من قال لا إني لا أعلم إلا الله فقد كفر كما نقل عنه ابن عافيه في حاجته ومنهم من يقول إن الله في كل مكان كيف يكون الله في كل مكان وكل من الفاظ العموم ففي الأماكن فمن الأماكن ما هي أماكن قادرات لا تريد بالله سبحانه وتعالى ان يكون في كل مكان الله تعالى فوق عرشه في السماء وهذا معتقدنا من كتاب مهم انصح به نفسي واخواني ان يتعلموا هذه المساله من مسائل العقيده من ذلك الكتاب الا وهو كتاب العلو للعلي العظيم كتاب العلو للعلي العظيم للذهبي رحمه الله وأخص بهذا الكتاب مختصره مختطر العلو الذي اختطره وحققه شيخنا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني فمختطر هذا الكتاب مختطر عظيم فيه أحاديث طلبت مئة حديث عن علو الله تعالى وآذار عن التابعين صحيحة صريحه في إثبات علو الله تعالى ومن تلك الأحاديث له أبو داود ومسلم في صحيحه من حديث بن ابن حد الحدم السلمي الصحابي الجليل حينما أراد أن يعتق جارية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الجالية شاتت صغيرة الغنم وكان ذات يوم ان جاء معاوية بن الحكم سلمي رضي الله عنه فوجد ان شاته قد نقتطت من الغنم قد اكلها الذئب قال فتدلتها عن الشاة ففكتها اي ضربتها على وجهها فندم لذلك أشد الندم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلت يا رسول الله إن علي رقبه أو اعتقها قال اتني بها فجاءت هذه الجارية الفتاة الصغيرة المملوكة فسالها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وهو يعلم هذه الأمة العقيده الصحيحه فقال لها اين الله فقالت في السماء فقال لها من انا قالت انت رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام اعتقها فانها مؤمنه نعم عباد الله اعتقها فانها مؤمنه علو الله تعالى ليست فقط عقيده اهل السنه وانما هي عقيده الانبياء كلهم فهذا موسى لما قال لفرعون ان الله في السماء قال الله تعالى عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب, أسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وإني لا اظنه كاذبا نعم هذه عقيلة موسى بدليل قول فرعون واني لا اظنه كاذبا والله تعالى يقول امنتم بما في السماء ان يختفي يا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اتسوى على العرش يقول الله تعالى طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشطاه إلا تذكرت لمن يخشى تنزيلاً تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش السواء تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا ويقول الله تعالى عن علوة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافئ من الله المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه تعرج العروج والصعود من اسفل الى اعلى تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه نعم عباد الله هذه عقيده صافية نقيه فاعتقد الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذه الادله التي ذكرها صاحب مختصر العلوم العظيم علو العلي العظيم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ملائكه لله سبحانه وتعالى معنا يغفر الله سبحانه وتعالى فيتعاقبون فيكم في صلاه الفجر وصلاه العصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعرج الذين باتوا فيكم يعرجون الى الله اي يصعدون الى الله سبحانه وتعالى فيعرضوا الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والأدلة على ذلك حثيرة عبد الله بن عمر الله ابن أحمد رحمه الله في ذو أليه على المثنة يقول أن عبد الله بن عمر رأى رائيا من جبع الأنم فتأله عن شاك قال اعطني فقال له إن صاحبها ليس هنا فقال له بن عمر للشاة عبد الله بن عمر والحديث ايضا اخرجه الترمذي في رده على المرسي وقال شيخ الرزاني في الصحيحه قال فقال له ابن عمر قل له ان الذئب قد اكل الشاه قال زيد بن اسلم راوي الحديث يقول فرفع راعي رأسه الى السماء فقال نظر الى السماء فقال فاين الله فقال عبد الله بن عمر والله لان احق بك من هذه الكلمه قال فاشترى عبد الله بن عمر الغنم والعبد فاعتق العبد واعطى الغنم اللهم وفقنا لاحسن الاعمال والافعال أقول ما تسمعني واتقرب منه تلك الادله التي اوردها صاحب كتاب مختصر العلوم. ان ابن عباس رضي الله عنه دخل على امنا عائشه وهي في مرض الموت فقال لها يا اماه كنت احب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه من فوق سبع ثموات نعم الله تعالى فوق سبع ثموات فوق العرش لكن نثبت له العلوم ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نشبه الله تعالى بخلقه لا نشبه الله تعالى بسبته لا نسأل كيف هو على على خلقه فمالك رحيم لما سهل عن الاستواء قيل له كيف استوى على العرش قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدأة نعم فنحن نؤمن بعنوب الله تعالى لكن لا نسأل كيف ولا نشبه الله تعالى بذلك ولا نقول كيف استوى على عرش لكن نؤمن بهذا المعنى العظيم ونثبته لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بذاته. اللهم نسألك ونتوسل إليك بأسمك الحسن والصفات العلا أن تحيينا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتميتنا عليها يا الله غير خدايا ولا نذمين. اللهم وفقنا لما باتك. وارثبعن بك محمد صلى الله عليه وسلم وفقنا لما تحب وترضى اجمع كلمتنا على كلمه واحده والله يشف اش مضانا اشف مضانا اشف مضانا ارحم موتانا اصلح حالنا اللهم اصلح حال بلدنا وبلاد المسلمين اللهم اصلح حال بلدنا وبلاد المسلمين اللهم اصلح حال, حال بلدنا وحال بلاد المسلمين يا الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد